فَقَد كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأَرْضِ كَمَن بَثَّنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ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 ألا يتقون قال رب إني أخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل هارون ولهم علي هارون ولهم علي ذنب فأخاف ان يقتلون قال كلا فاذهبا بِآيَاتِنَا إنا معكم مستمعون Fatiha, Firaun. Fakula, inna rasoolu rabil ala miena an arsil ma'ana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 وَلَفَاتِبِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِ فَأَلْقِ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينُ وَنَزَعَيَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيَضَاءٌ لِلْنَاظِرِينَ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 قال نعم وإنكم اذا لمن المقربين قال لهم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 فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَضَالِّينَ إِنَّ ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا نسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها حاشرين شرمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون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 وازلفنا ثم لا قريب وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا لا قريب في ذلك لآية وما كان وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ czy هل sądzę? Czy to sądzę? Czy to sądzę? Czy to sądzę? Powiedzieliśmy, قال أفرايتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم لقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكمه والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثه جنة النعيم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 وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ للغاوين وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ ينصرونكم أَوْ يَنْتَصِرُونَ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْلَنَا لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول نميم فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر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 فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوَهُمُ هُودٌ لَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أجري إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اتبنون بكل ريعنا تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشت بطشتم, بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون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 قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ لَّا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّي فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ جَرِيَ إلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُتَرَكُونَ فِي مَا هَاآنَ امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها, هضيم ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وأطيعون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 إن كنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية, فات بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم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 فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم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 ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة لولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر وَمَا أَن تَإِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُلْنُكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ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 وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح ułaminu, <Nuzle> على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر ułaminu, أولم يكن لهم آية يعلمه علماء بني إسرائيل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 فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ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 ويقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاول ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون